بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكل ويتمتع ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 لا يؤمنون به وقد خلت سنن الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون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 نَهْلَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 124-قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 125-إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم 127-إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 128-وإن جهنم لموعدهم أجمعين 129 126- لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 127- إن المتقين في جنات وعيون 128- ادخلوها بسلام آمنين 129- ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 120- لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قَالَ فَمَا خَقُكُمْ أيأَّهَا المُررسَلُون قَا إِا أُْرسِلْناَا إِ قَونٍ مجرمين إِلَّا أَلََلوقٍ إِ لَ نَججمْ أأَجمَعين إَِّ مرَأتَهُ قَددنَ إِا لَمِنَ الغابِرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 129-الذين جعلوا القرآن عظيم 120-فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 121-فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 122-إنا كفيناك المستهزئين 123-الذين جعلوا القرآن عظيم